صلى عليك الله يا سيد الأكواب صلى وسلم ربي يا أحمد العذنى صلى عليك الله يا سيد الأكواب صلى وسلم ربي يا أحمد العذنى الحمد لله منا نن... باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبلي الحمد لله مننا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبلي خير المرية من بدو ومن حضر وأكرم الخلق من حاف ومنت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 دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا افديك في الخلق من داع ومبتهل صعدت كفيك اذ كف الغمام فما صوبت الا بصوب الوابل الهاطلي أعجز تبي أرباب البلاغة في عصر البيان فظلت أوجه الحيل. الله من السيف ضح والأرض من نفر أزحت بالصدق من كاذب العين.